بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاء وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنا فأنت له تصدى وما عليك أن يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الْإِنْسَانُ إِلَى طعامه ان صبرنا الماء صبّا ثم شفقنا الارض شقّا فأنبتنا فيها حبّا وعنبًا وقبّا وزيتونًا ونخلًا وهدّى